شبكة الذكر الحكيم تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب تترت، وإذا البحار خدجرت.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 كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن إن الأبرار في نعيم، وإن الفجار في جحيم. يصلون ذا يوم الدين، وما هم عنها بغيرين، وما أدراك ما يوم الدين؟